وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لوا رؤوسهم ورأيتهم يصدون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى وَلَا يَخَافُ الزَّمَانُ إِنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَنُمَنِّفِينَا لَيْفْقَدُونَ يَقُولُونَ لَئِن ان اعوذ من ان اذى وللله اللزه و لرسوله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون ومن يفعل ذلك فأولئك هم فَأَنْفُون فَأَنْفُ لَرْبِ لَهُ لَا أُرْتَنِ إِنَّا إِلَٰهٌ قَرِيبٌ فَأَصْرَدَ والصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا